المقارنة بين الأظهر الذي كان والأظهر الذي أصبح مسألة ضرورية حتى نعرف مواطئ أقدمنا ونعرف هل الحركة عبارة عن خطوة إلى الأمام أما أنها نقوص إلى الوراء وأظن أن أهم مرجعية في العالم الإسلامي وما يزال في تقديري هو الأظهر ومن ثم عندما ننقده وعندما نضع وضعيته الأخيرة في محك الرؤية التحليلية الهادئة هذا ليس معناه أننا نحمل معولاً وليس معنى أننا نبغض الأظهر ورجاله لأن ثقافتنا تشكلت في رحابه أساسا. لا بد أن نقارن وأن نبصر لأن الأظهر مؤسسة لا يملكها أحد من الناس. هذه مؤسسة يملكها الشعب ومدعومة بأمواله والأوقاف التي قام على كاهلها الأظهر هي في النهاية في التصور الأخير أموال هذه الأمة. ومن ثم ينبغي أن يكون شيوخ الأظهر في مستوى طموح. هذه الامه التي افرزت الازهر ورعته وتعاهدته حتى اصبح اكبر مرجعية في العالم الاسلامي